بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم الحديث عن القرآن دائما وأبدا أمر ذو شأن عظيم الشيخ صالح ابن عواد المغامس يفتح معكم صفحات عطرة يهدي الله لنوره من يشاء. في تفسير القرآن المجيد طاف والقرآن المجيد القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل تقديم فيصل بن جديان الأتيبي تنفيذ ماجد براشد الدباس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحب بكم أحبة الكرام لحلقة جديدة من القول المؤصل في سورة المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عبود الغامسي إمام وخطيب مسجد قبة بالمدينة المنورة نرحب به في بداية الحلقة فمرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم <ليس> الله صدق فيصل وحيا الله وإخوة جميعا أصلي الله لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم آمين فضيلة الشيخ نحن بدأنا في الحلقة. الماضية في بداية سورة الطور ثم وصلنا إلى قوله تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور عين بعد أن ذكر الله عز وجل حال الكفار في النار بدأ سبحانه وتعالى بذكر حال الأبرار في جنات النعيم الحمد لله وبعد كما ذكرتم ما سبق من آيات كان يتحدث عن الترهيب وما هو آتهم إما تلوتموه إن المتقين في جنات ونعيم يتحدث عن الترغيب لكننا نستصحب أن هذه الصورة مقصدها الأول إخبار عن عذاب الكفار ومهم جدا استصحاب هذا سيأتينا النظر إليه والأوبة إليه بإذن الله قال أصدق القائلين إن المتقين في جنات ونعيم أما قوله سبحانه إن المتقين في جنات فهذا ظاهر المعنى وجاء به إن للتوكيد لكن لما قال جل وعلا بعدها ونعيم لأنه قد يتأتى في الدنيا أن يكون للإنسان جنات يملكها أو يدخلها لكنه مع دخوله لها أو ملكه إياها لا يعني أنه ينعم بما فيها فقد يكون فيه من العوارض ما يحول بينه وبين أن ينعم بتلك الجنة أو أن تكون ثمار تلك الجنة لم تطب بعد فيصبح هناك شيء من تنغيص له في دخولها فهذا منتفن في الجنات التي أعدها الله جل وعلا في الآخرة لعباده وأوليائه المتقين ففقهنا من هذا السياق من هذا المعنى معنى قول الله جل وعلا إن المتقين في جنات ونعيم أما قول الله جل وعلا فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم فالأول فاكهين بمعنى قيل بمعنى ذوي فاكهة كما يقال لاب بمعنى ذو لبن وتامر بمعنى ذو تمر لكن أنا هنا ذو بالرفع وإن كانت نجورة بالإضافة لكن ما بالحكاية حتى يعني لا يثرب علينا مثرب له في صناعة سيبويه لكن نعود فنقول الأكمل أن يقال فاكهين متلذذين لأن ليس المقصود الفاكهة فقط وإنما المقصود كل ما أنعم الله جل وعلا به على أهل الجنة من المراكب والملابس والأزواج وغير ذلك من متاع الجنة التي لا ينقطع ولأن حياة الجنة من مطعم ومشروب ليس المراد به قوام البدن وإنما المراد به التفك والتلذذ قال جل وعلا هنا فاكهين ولو كان به قوام البدن لقال جل وعلا أنهم مطعمون به فلهذا السياق اختلف كما هو ظاهر قال الله جل وعلا بعد ذلك ووقاهم ربهم عذاب الجحيم هذا ليجمع ما بين مباشرة النعمة ومجانبة النقمة ليجمع بين الأمرين العظيمين مباشرة النعمة في قوله فاكهين ومجانبة النقمة في قوله جل وعله ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ثم ينادون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون قال القرطبي رحمه الله هنيئا أي لا تنغيص فيها ولا كدر ولا نكد وهذا تعرفه العرب في كلامها قال كثير عزه يكلفها الغيران شتم ولا أرى بها هوانا عري ولكن للمليك استذلتي هنيئا مريئا غير داء مخامر لعزه من أعراضنا مستحلتي فقولوا هنيئا مأخوذ من هذه الآية فهذا لفظ تعرفه العرب في كلامها والمقصود كما قال القرطبي وغيره رحمه الله لا تنغيص فيها ولا كدر ولا نكد كلوا واشربوا هنيئا بما أي بسبب بما كنتم تعملون فإلى ما ينصرف من الأعمال الأوجه الأولى أن يصرف هذا إلى الصيام لأن الصيام انقطاع عن الأكل والشرب فلما انقطعوا عن الأكل والشرب في الدنيا صياما إخلاصا لله واحتسابا نودوا يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ولهذا ادركنا كثيرا من علمائنا في دعاء ختم القرآن يقولون هذه الآية وأضرابها عند دعاء ختم القرآن لمناسبة للصيام لكن ينبغي أن لا تكون مقصورة على الصيام فقط وإنما هي عامة لكن أعظم ما يدخل في ذلك من أسباب قضية الصيام ثم يدخل فيه الكسب الطيب فإن الإنسان إذا كان كسبه في الدنيا طيبة يتحرى الحلال يتجنب الحرام يفر بنفسه وجسده وقوت أبنائه عن الشبهة والحرام عن الربا والسرقة والرشوة والاختلاس وأشباه ذلك من اكل أموال الناس بالباطل كل ذلك يكون صاحبه اهلا لأن ينادى يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون ثم يأتي السائل هذا النداء يأتيهمهم على أي حال فيكون الجواب القرآني متكئين على سرور مصفوفة وهذا يدل على أنهم متقابلون القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل يقول الله جل وعلا بعد ذلك وزوجناهم بحور نعين هنا نقف إذا أذنت سيد فيصل في قضية وزوجناهم بحور نعين هو في الدنيا عقد الزواج لما يقال في العقد يقول ولي الزوجة لمن يريد أن يزوجه زوجتك فيقول الآخر قبلت رضيت هنا زوجتك تعدى من غير حرف جر وبه جاء صريح القرآن فلما قضى زيد منها وطرأ زوجناكها لم يقل زوجناك بها والولي الأمر يقول زوجتك ولا يقول زوجتك بابنتي لكن في الآية قال الله جل وعلا وزوجناهم بحور عين جاء بالباء فالعقد الذي له شرط وسبب موصل يتعدى بنفسه والزواج الذي ليس له شرط ولا سبب موصل يتعدى بالباء فكأنه لا حاجة لعقد ولا لولي ولا لقبول إنما قرنهم الله جل وعلا بحور عين حور جمع حوراء وعين جمع عيناء ممن خلقهم الله جل وعلا على جمال مفرط تكريما لأولياء الصالحين وعباده المقربين فهم قرناء معهم فأصبحوا كالنفس الواحدة يبيتون معهم ويقيلون معهم ويأتون ويغدون ويروحون معهم كل ذلك من ضمن متاع الجنة الذي جاء فيه فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة يعين جزاء بما كانوا يعملون ثم قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناه من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين نتوقف عند هذه الآية وحال المؤمنين مع ذرياتهم المؤمنة في الجنة نعم هذا حال الآباء مع الأبناء من الذرية في نعيم الجنة صور الجمع ما بين الآباء والأبناء ثلاثة إما أن ينزل من هو عالي الدرجة من الآباء إلى مقام ابنه فيجتمعوا معه هذه حال للأدنى. إلى الأدنى هذه حال يعني كيف نجمع ما بين الآباء والأبناء إذا كانوا على غير عمل واحد يعني تفاوتوا في الأعمال الصالحة الحال الأولى أن نقول للأب وأنت في درجتك العالية لكمال صلاحك اهبط انزل إلى درجة ابنك فتجتمعوا معه هذه حال الحالة الثاني أن نقول للأب انزل درجة ونقول للابن ارتفع عن درجة فيرتقيان في درجة وسط فيكون رفعنا الابن درجة وخفضنا حال الأب فهذه حالة ثانية الحالة الثالثة أن نقول للابن ارتفع إلى درجة أبيك فاختار الله جل وعلا لأوليائه الحالة الأكمل والسبيل الأقوم أو أحسن الأحوال فاجتمع الابن مع أبيه من غير أن ينتقص حال الأب ولهذا قال الله جل وعلا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فالجامع بينهما أصر الإيمان ليس الجامع بينهما كمال العمل الصالح لأنهم لو كانوا كذلك لكانوا جميعا في درجة واحدة لكن الجامع بينهما أصر الإيمان والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم ما أنقصناهم من عملهم من شيء ومر معنا كثيرا من شيء نكراء من مسبقة حرف جر ما نافيه هذا نفي عام من أعظم أحوال النفي وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرئ بما كسب رهين هذه كل مرئ بما كسب رهين لما نظرنا إلى حال الأبرار وكيف أن الله جل وعلا جعل العمل البار لصاحبه ينفع صاحبه ويتعداه إلى غيره فهذا العمل الصالح نفع الأب وتعداه إلى ماذا إلى الإبن نفع الأب وتعداه إلى الابن هل العمل السيء يضر الرجل ويتعداه إلى غيره؟ الحال لا فالمقام الأول مقام فضل وقوله جل وعلا كل مرء بما كسب رهين مقام عجل فلا يتعدى حال الأشرار أنفسهم إلا لمن تبعهم بعمل يعني مضى على ذلك العمل مضى على ذلك السياق يعني تحمل ذلك الكفل فقال جل وعلا كل مرء بما كسب رهين حتى يطمئن أولئك لكن ينبغي أن يقال وإن كان هذا مقام عدل إلا أنه متضمن للفضل لأن من فضل الله جل وعلا أنه لم يجعل شر الأشرار يتجاوزهم لم يجعل شر الأشرار يتجاوزهم إلى غيره وهذا من نعمة الله جل وعلا على الناس وفضله تبارك وتعالى ولهذا قال الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهين هذا كله في حال الآباء في برهم لأبنائهم أما حال الابن مع أبيه كون الابن يكون ضار فهذا ظاهر القرآن لا تحتمله الآية إنما أتى بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية رفع الدرجات وفي قول عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث ذكر فيهم ولد صالح يدعو له ولد صالح يدعوه على الرفع بالحكاية. والمقصود هذا حال الأبناء مع الأباء أما هنا حال الأباء مع مع الأبناء، ويعني الأصل بقاء ظاهر القرآن على ما هو عليه حتى يدل دليل على خلافه. طيب، فضيلة الشيخ هل تحدث العلماء عن أن الابن هو الابن القريب أم أنه هو ربما يكون الحفيد أو ابن الحفيد؟ الذرية تحتمل أكثر من الابن المباشر. لكن لا يقال إنه جميع أبنائه لأن لو قلنا بهذا فإن الخليل عليه السلام والد لأكثر العرب بكونه والد لإسماعيل لكن يظهر أنه أظنه إلى خمس معقولة المعنى فضيلة الشيخ نحن بدأنا في الحديث في هذه الحلقة عن صفات المتقين في الجنة نسأل الله عز وجل أن نكون المستمعين منهم سوف بمشيئة الله تعالى نستمر في الحديث في حلقات قادمة انتهى وقت حلقتنا هذه نشكركم في ختم هذه الحلقة شكرا لكم أستاذ فيصل وإن شاء الله تعالى الحديث مستأنف في قول الله جل وعلا بعد ذلك وأمددناهم بفاكيات ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأساً بلاقون فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غيلمان لهم كانهم لئلوم مكنون هذا كله من ضمن هذا السياق لكن كما قلت إن ختم الحلقة يتأتأ علينا أن نقف عند هذا الحد والحديث موصول بإذن الله عن نعيم الله جل وعلا لأهل الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها. اللهم آمين شكرا لكم أحبة الكرام أن كنتم معنا في هذه الحلقة حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة بمشاية الله تعالى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته القول المؤصل في سور المفصل في سور المفصل ضيف البرنامج صبيلة الشيخ صالح ابن عواد المغامسي البرنامج من تقديم فيصل ابن جغيان العتيبي تمفيذ ماجد ابن راشد الدباس.